الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسفل خلق المسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بأرسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما يدفعنا ودفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نواصل ما كنا قد بدأنا وشرعنا في شرح من شرح القدرس المفتي لخاتمة المحققين محمد أمين عبدية رحمه الله تعالى ووقفنا عند مطلب في المثون المعتبرة قال المصنف رحمه الله تعالى، ثم لا يخفى أن المراد بالمطون المطون المتون المعتبر في البداية تصر القبور والمختار والنقاية والبقاية والكنج والمنتقى فإنها الموضوعة لنقل المذهب فإنها الموضوعة لنقل المثل، والمراد بالمطون المعتبر في البداية كما ذكر. الإمام عبد الحي لكنا برحمة الله عليه قال لم يريدوا بالمتون كل المتون بل المتون التي مصنكوها مميز مميزون بين الراجح والمردوح والمقبول والمردود والقوي والضعيف فلا يريدون في متونهم إلا الراجح والمقبول والقوي وأصحاب هذه المتون كذلك وهذا في عرف المتأخرين أما في عرف المتقدمين قبل أزمنة المصنفين المذكورين حيث قالوا ما في المتون مقدم أرادوا متون كبار مشايخنا وأجلة فخهائنا كتصاني الطحاوي والكرخي والجصاص والخصاص والحاكم وغيرهم فأشهر هذه المتون, أشهر هذه المتون وأقواها اعتمادا كتاب الوقاية والكنز ومفتصر القدوري وهذا المراد في قولهم المتون الثلاثة وإذا أطلقوا المتون الأربعة أراد هذه الثلاث التي ذكرناها الوقاية والكنز ومختصر القدور وأضف إليها المختار الذي نحن نشرح به وهو مثل الاختيار أو المجمع مجمع البحرين أو ملتقى النهرين لابن الشعف هذه يعني المتون الأربعة التي كتب في المادة المتأخرين عليها الوقاية والكنز ومختصر القدور والاختيار أو مجمع البحرين لابن الشعف ماضح. هذا مفروض بقول ثم لا يخفى أن المرادة بالمتون المتون البداية كالبداية أو القدوري او والمختار والنقاية والبقاية والكنز والملتقى فإنها موضوعة لنقل المذهب موضوعة لنقل المذهب هذه المتون استهرت ووضعت لنقل أصل المذهب وكذلك مسائل ظاهر الرواية. وهذا الحكم عندما نقول أن هذه المتون تنقل المذهب هذا حكم غالبي يعني لا كلي كل فإن كثيراً مما يكفوه أرباب المتوني من المشايخ هي من تخريجات المشايخ المتقدمين مخالفة لمشأة لأئمة المكروعين كمشألة مثلاً العشرة في العشرة في باب نجاشة الحوض والطهارة فيه فأصل المذهب خالي عن هذا مضيء تقدير النجاسة عندما أفدنا في ذات الطهارة إذا قدر عشرا بعصف حيثه إلى برقة أوله لم يتحطح بآخره هذه المسائل ليست من أفضل المسائل وأيضا ما يستهر بين الناس أو بين طلبة العلم أيضا أن المتون هي موضوع نقل مذهب الإمام أبي حنيفة وهذا أيضا كمان حكم غالبي لا كلي ماذا؟ لأنه كثيرا ما يذكرون مذهب صاحبيه يعني في هذه المتون إذا كان راجحا كما مثلا في مبحث مثلا الشجدة بالجبهة والأمس وغيرها من المشائل يعني هذا ما أردت أن يعني حتى لا يوخذ الحكم على أنه كلي وإنما هذه الأحكام هي أحكام يعني في الغالب وليس كلية لذا قال فإنها الموضوعة لناقل المثب مما هو ظاهر الرواية بخلاص مثل الغرر لمن لا خسر ومثل التنوير للتمرتاش الغجل فإن فيهما كثيرا من مشائل الفتاوى واضح قال والشابق الأقوال في الخانية وملتقى الأفري ذو مزية من ذو على النشر المتأخر وهو خبر لفوله والشابق الأقوال في الخانية وملتقى الأفري قال واتي شماهما أعتمد ما أخروا دليله لأنهم محرض كما هو في العادة كما هو العادة في البداية ونحوها لراجع الدراسة أي الطالب الذي دليله اخوى وارجح كذا اذا ما واحد قد علل له وتعليل سواف احمده اي ان اول الاقوال الواقعة في فتاوى الان هو يريد يعني ان يبين ان التشغيل اتجامي على نوعهم قال اي ان اول الاقوال الواقعة في فتاوى الامام فاضحا له مجيء على غيره في الرجحان نحن ذكرنا قوله عبدين رحمه الله تعالى يعني عندما قال لا يقدم على تركيخ قاضي خان التركيخ لماذا؟ قال لأن قاضي خان تقيه نفسي رحمه الله تعالى قال لأنه قال في أول الفتاوى وفيما كثرت فيه الأقاويل من المتأخرين تصرت على قول أو قولين وقدمت ما هو الأظهر واستتحته هو الأشهر يعني في هذا المقدمة يبين قاضي خان رحمه الله تعالى في فتوى الفتاوى الخانية أو فتاوى قاضي خان يعني منهجهم يوضح المنهج الذي يشير عليه قال أنه يقتصر على ذلك قول أو قولين ويقدم الأظهر منهما وفتحت بما هو الأشهر إجابة للطالبين وتشيرا على طاغمين وكذا شاحب ملتقى الأظهر إمام الحلم رحمه الله تعالى لتجم تقديم القول المعتمد واضح قال وما عداهما من الكتب التي تذكر فيها الأقوال بأدلتها كالهداية وشروحها وشروح الكنز وكاف النشه والبداع وغيرها من الكتب المفتوطة فقد جرت العادة فيها عند حكاية الأقوال أنهم يؤخرون قول الإمام. يعني كان ابن عمير رحمه الله تعالى يشير إلى مناهج هؤلاء الإمام رضوان الله عليهم جميعا في كتبهم. ويذكر أن يعني في رواه بداية والتنش و كذلك في رواه كافٍ نش في في وفي معظم الكتب الموصوفة، جرت العادة فيها عند حكاية الأقوال أنهم يؤخرون قول الإمام، ثم يذكرون دليل كل قول. ثم يذكرون دليل الإيمان متضمنا للجواب عما سدل به غيره وهذا ترجيح له إلا أن يوصوا على ترجمة غيره عندما يذكر قول الإمام ويدخل قول المخالفين ثم يجلل على قول الإمام هذا بيان منهم لتصحيح قول الإمام وقال شيخ الإسلام العلمة ابن شلبي في فتواه الأصل أن العمل على قول أبي حنيفة ولذا رجح المشايخ دليله في الأغلب على دليل من خالفه من أصحابه ويجيبون عما استدل به المخالف وهذه أمارة العمل في قوله وإن لم يصدحوا بالفتوى عليه إذا الترجيف كصريح التصفير وفي آخر المستصفى للمان الشافعي رحمه الله تعالى قال ذكر في المشألة ثلاثة الأسوال فالراجح هو الأول أو الأخير للوسط وينبغي تقييده بما إذا لم تعلم عادة صاحب ذلك الكتاب بمعنى أنه نص على منهجه وأن هذا المنهج مخالف لما ذكره هنا قال وينبغي تقيده بما إذا لم تعلم عادة صاحب ذلك الكتاب ولم يدكر الأدلة أما إذا علمت كان مر عن الثانية والملتقى فتتبع وأما إذا ذكرت الأدلة فالمرجح الأخير كما قلنا وكذا لو ذكروا قولين مثلا وعللوا لأحدهما كان فرجحا له على غير المعلم ماضي؟ إذا ذكروا قولين مثلا معللوا لأحدهما كان ترفيحا لهم أي هذا القول المعلل واجه على القول غير المعلل وهذا النوع من القصوص كثيرا ما يوجد في الغذاء بهذه الطريقة مثلا من في, في قولي في جساب الرضاع قال ولا يعتبر القطاع بقبل المدة إلا في رواية عن أبي خنيفة هذا الشوني عنه ووجه القطاع النشوي وتغير الغذاء إلى آخر أنفرة هذا الأمر كثيرة في الغذاء اللهم صل على سيدنا كما أفاده الخير غملي رحمه الله تعالى في كتاب القص من فتاوى الخيرية. أنا حقيقة يعني فتوى خيرية في خير الدين غملي يعني فتوى قيمية جدا يعني عريض قيم يمكن أن يطلع عليها وأن يقتنيها إذا شُطع أن يحصل منها نسخ مطوع في البكتشان وطبع نسخ مصرية قديمة أيضاً إذا شُطع أن يحصل منها نسخ. هناك طبعة من مجلد وطبعة من مجلد من استطاع أن يحصلها لها خير عظيم من أراد من أهل الأردن أن يصورها منها نوتيك أن قال ونظيرهما في التحرير من مفلوح الترجيح في المتعارضين أن الحكم الذي تعرض فيه للعل يترجح على الحكم الذي لم يتعرض فيه لها لأن ذكرى التي يدل على الإثمام فيه والحق عليه رابع. يعني إذا كان هناك قولان وعللوا لأحدهما وعللوا لأحدهما فإن هذا القول المعلل يعتبر مقدم على القول غير المعلل. وضح الأمر. قال وحيثما وجدت قولين وقد صحح واحد فذاك المعتمد بنحذف الفتوى عليه بالأشبه والأظهر المختار ذا والأوجد أو الشحيح والأصح آكد منه وقيل عكسه المؤكد كذا به يفتى عليه الفتوى وذان من جميع تلك أقوى قال في آخر الفتوى الآن هو بدأ بمبحث جديد وفي مطلب جديد في ألفار التصحيح ودرجاتها قال في آخر الفتوى الخرية وفي أول المغمرات أما العلامات للإفكار فقوله وعليه الفتوى يعني لقولها عليه الفتوى هي مشتقة من الفتوى بمعنى الشاب القوي وسميت به يعني ماذا سميت به الفتوى واشتقاقها الملفتة قال لأن المفتي يقوي السائل بجواب يعني لكأن هذا الشيء عندما يسأل ويبكيه المفتي يقوي السائل بجواب حادثته واذا كما ذكره أمير عبد الرزاق عن شرف المجمع بالعين رحمه الله تعالى قالوا عليه الفتوى وبه يفتع وبه نأخذ وعليه الاعتماد وعليه عمل اليوم قوله هو عليه عن اليوم المراد به نطلق الزمان وعليه عن الأمة وهو الصحيح وهو الأصحف وهو الأظهر وهو المختار في زماننا وفتوى مشايقنا وهو الأشفى قوله هو الأشفى يعني أشفى في كما في الأشفى في رب المختار نقلا عن الفتاوى الجرسجية معناه الأشفى في المنصوص رواية والراجح ذراية فيكون عليه الفتوى والذراية بالدالي المهمة لك تعمل بمعنى الدليل ماذا؟ كامل بمعنى الدليل كما في المفصل. اللهم صل على سيدنا محمد. قال وفتوى مساعي وهو الأشبه وهو الأوجه. ما معنى قوله وهو الأوجه؟ عندما يقول هو الأوجه يقصد به أي الأفهر وجها. كيف أن دلالة الدليل, الدليل عليه متتجهة ظاهرة أكثر من غيره؟ هذا المقصود بقوله هو الأوجه. طيب وغيرها من الألفاظ. المذكورة في متن هذا الكتاب في محلها في حاشية البيترية غيرها من الألفاظ يعني هناك ألفاظ أخرى يعني أيضا من ألفاظ التصريح مثل قولهم وبهجها العرف وهو المتعارف وبه أخذ علماؤنا يعني لا غيرها من هذه الألفاظ قال وبعض هذه الألفاظ آكد من بعض الآن بدأ يبين بعدما ذكر هذه الألفاظ التي تذكر في كتب أصحابنا الصحيح والأصح والأوجه والأشبه بدأ يميز بينها قالوا بعض هذه الألفاظ آكد من بعض أي أقوى فتقدم على غيرها وهذا التقديم طبعا راجبا لا واجب كما سيتم إن شاء الله بعض هذه الألفاظ آكد من بعض فلفظ الفتوى آكد من اللفظ الصحيح لفظ الفتوى أي اللفظ الذي فيه حروف الفتوى الأصلي بأي كان كانت واضح أي المقصود؟ فلفظ الفتوى يعني ما على حروف الفتوى بغض النظر مصري والتي يقيلت فيها آكد من لفظ الصحيح لماذا آكد من لفظ الصحيح لأن مقابل الصحيح أو الأصح يكون هو المختبه لكونه هو الأحوط والأرفق بالناس أو الموافق تعاملهم وغير ذلك مما يراه المرجحون في المثال داعي فإذا شرح بلفظ الفتوى في قول علم أنه المأخف به طبعا. إذا صدح بلفظة الفتوى علم أنه هو المأخوذ إذا قال آكد من لفظة صحيح والأصح والأشبه وغيرها مثل الأحواط والأظهر لكن ذكر في البياء المعنوي أن لفظة الفتوى, لفظة, لفظة الفتوى آكد وأبلغ من لفظ المختار لفظة الفتوى آكد وأبلغ من لفظ المختار كما ذكره صاحب البياء المعنوي اللهم صلى الله عليه قال ولف به يفتر اعتد من لفظ الفتوى عليه به يفتر اعتد من لفظ الفتوى عليه ولمام منهما رحم الله تعالى فرق بينهما يعني بين لفظ به يفتر والفتوه عليه من باب والفرق بينهما ان الاول اللي هو ما هو اللفظ الاول اللي هي وبه يفتر هذا الفرق بينهما أن الأول يفيد الحشر والمعنى أن الفتوى لا تكون إلا بذلك والثاني يفيد الأشحية كما ذكره ابن همان رحمه الله تعالى هذا التفريق الذي فرق به بينه بين يختار بين الفتوى كما ذكره ابنه وقال والأشح آكد من الصحيح، والأحوط آكد من الاحتياط والأحوط آكد من الاختيار، والاختيار هو العمل بأقوى الدلائل كما في النهر كما ذكراؤنا. قال لكن في شرح المنيا، الآن أيضا بدأ هو يعني يريد يفسر في مطلب جديد وهو الصحفي آكد عمل الصح أو الأصح. إذا قال لكن في شرح المنيا، لمن شرح المنيا؟ وذكرناه كثير مهنا ذكرناه كثير الاصل يعني ان تتابعوا المشاهد قال ولكن في شرف المنيا في بخت مصحف الذي اخذناه من المشايخ انه اذا تعرض اماماني معتبرا اذا ان هناك اكثر من شاهد بارك الله في شرف البعض يعني شرف المنيا يعني هو اكثر هنا طبعا شرف الامام الحلبي هو حلبي كبير وحلبي صغير وايضا هناك شرف لبنى امير الحادي حالة المودل شبهة المصلين من الأحكام. لكن ما المقصود له؟ سرح الإمام إبراهيم الحاربي رضي الله قال: لكن في سرح من يفي بحث مصل مصل، والذي أخذناه من مسأح أنه إذا تعارض إمامان معتبران، أي مقصود بإمامان معتبران إذا تعرض إمامان معتبران من أمة كريمة، إذا تعارض إمامان معتبران في التصريف، فقال أحدهما الصحيح كذا، وقال الآخر الأصح كذا. والأخد بقول من قال الصحيح أولى من الأخذ بقول من قال الأصح. لماذا علر ذلك؟ قele أن الصحيح مقابله فاجر عندما تقول أن هذا القول هو الصحيح إذن يقابل هذا القول الصحيح قول فاجر والأصهح مقابله الصحيح يعني إذا قلت الصحيح يقابله فاجر أما إذا قلت الأصهح يقابله قول صحيح وهذا أصح من هذا؟ قال في مقابله الصحيح فقد وافق من قال الأصحح قائل الصحيح على أنه طبعا وهذا الحقيقة لا يسلم يعني هذا القول الذي يذكره من عبد رحمة وتعالى بقوله الشحيح أولى من الأخذ بقول من قال الأصح لأن الشحيح مقابله الفاسد يعني هذا حقيقة يعني لا يشلق وأيضا هو لا يختص بهذه الألثاف لأنه ما ينطلق عليه يعني ينطلق أيضا على الوجيه والأوجه والإحتياط والأحوط لذلك قال لأن التشحيح مقابله الفاسد والأصح مقابله الصحيح هنا يعني لا يسلم من ابن عبد رحمه الله تعالى على إطلاقه. ثيمة الأصح ملينا على أصح هذا القول. طيب خلي بس عن سؤالك أخي نعود قال لأن الصحيح مقابله الفاسد والاصح مقابله الصحيح. قلنا يعني نحن هذا القول لا يسلم من ابن عبد الله القول لأن الصحيح مقابله الفاشد والأصح مقابله الصحيح. وهذا لا يسلم لماذا؟ انه وجد في مقابل الاصح ليس دائما في مقابل الاصح هو الصحيح انما قد وجد في مقابل الاصح روايات سادة او ضعيفة واضح لماذا لا يسلم؟ مده ابن لماذا لا يسلم؟ انه وجد هناك مقابل الاصح ما هو ضعيف وشاذ من الروايات اجتناح الفقهاء على مثل هذا يعني هو كالصلاح المحدثين أنا سأرينها إن شاء الله بذكر بعض أفوال يعني المحدثين في ذلك وكيف ينبرون للأمر ذلك قال لأن الصحيح مقابل الفاسد الأصح مقابل الصحيح سنأتي إلى أنكنا إن شاء الله كما ذكروا في المجمع وغيره قال فقد وافق من قال الأصح قائل الصحيح على أنه صحيح وأما من قال الصحيح عنده ذلك الحكم الآخر فاسد فالأخذ بما اتفقى على أنه صحيح أولى من الأخذ بما هو عند أحدهما فاشيت انا لا يعني ان هذا الامر يعني لا يفلني بالعدل لانه قد يوجد يعني في مقابل اصاحب بعض الروايات الشائعه يعني ليس دائما مقابل اصاحب النوع يكون الشخصيه وانما احيانا يكون هناك بعض الروايات الشائعه والضعيفة يعني اطلاق الثقافه هذا الامر هو ام باب يعني اكثر الاغلب لا كل واضح كاشرح يعني المحدثين عندما يقولون مثلا هذا شخصيه في الباب هذا شخصيه في الباب هذا لا يعني يعني إن هذا الحد الصحيح هذا لا يلزم. لا لا لا، نحن لا نتكلم عن هذا. نحن لا نتكلم عن لغة هنا. نحن نتكلم عن لغة. نحن نتكلم عن الألفاظ، يعني وما يقابلوها من روايات، نحن نتحدث عن الرواية وأن هذه الرواية صحيحة وهذا القول أصح من غيره. نحن لا نتحدث من جهة اللغة. نحن نتحدث من حيث السياق هذه الأقوال وتصحيحه من حيث الصحيح رضي وذلك قلت يعني هذا يذكر بحكم أكثري أغلبي ولكن ليس كلي ويعني وأردت أن أبين لكم أن ما يكبر أيضا عن معي الحديث يعني عندما يقولون مثلا هذا أصحف شيء في هذا قولهم هذا لا يلزم منه شحة الحديث المشار إليه فضلا عن أن يكون الحديث المقابل صحيحا واضح ومن ذلك ما ذكره الإمام العلام السيوت رحمه الله تعالى يعني قال في هذا قال أصحف الحديث أصحوا الحديث المقيد قصودهم أصحوا شيء في الباب كذا وهذا يوجد في جامع الترمذي كثيرا وفي تاريخ البغاري البغاري وغيرهما وقال المصنف في الأستاذ لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث فإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا ومرادهم يعني أرجحه أو أقله ضعفا كما في تدريب الراغب وأيضاً يعني مثل لهذا الإمام ضفر أحمد العثماني رحمه الله تعالى في مقدمته في علاء الشنان قال لا يلزم من قبلهم ليست الباب شيء أصح من هذا صحة الحديث وللمراد أنه أصح شيء في هذا الباب قلت فيجوز أن يكون ضعيفا ولكنه أنسل من غيره وأيضا ما ذكره الشيخ عبدالفتاهة رحمه الله تعالى في تعليقاتي على مقدمة طهر أحمد رسمان في علاء الشنان رحمه الله قال الشيخ عبدالفتاهة الغدر على هذه المقدمة ومن هذا الاشخلاحه أيضا قضى أبي داود في سننه في كتاب الطلاق في باب البتة عصب حديث أورد قال وهذا أصح من حديث ابن الدريد قال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود أن أبا داود لم يحكم بشحة شحته وإنما قال بعد رواياته هذا أصح من حديث ابن الدريد وهذا لا يدل على أن الحديث عنده صحيح وأن حديث ابن الدريد ضعيف وهذا ضعيف أيضا هو الصح الضعيفين عنده، وكثير ما يطلق أهل الحديث العبارة على أرجح الحديثين الضعيفين، وهو كثير في كلام متقدمين، ولا لم يكن الشلاح لهم. لم تدل اللغة على إطلاق الشحة التعريف انك تقول لأحد المربيين هذا الصح من هذا ولا يدل على أنه صحيح مطلق. وهذا ما ذكر الشافعية الغدر في قواعد في علوم الحديث المقدمة على الشيء في على مقدمة هذا الشيء وضح الأمر. يعني هذا ما أردت يعني الإشارة إليه يعني ليش دائما في مقابل الصحيح يكون الصحيح وإنما تكون ربما تكون هناك في حالات قليلة يعني لوايا ضعيفة أو شاذة قال وذكر العلماء المعذرة الزاق في شرفي على الدروس المختار طبعا شروح الدروس المختار أنا وضعتها لكم وبينتوا لكم في منتدى الأصلي في ترجمة العجيل ذكر شروح التنوير وذكر شروح الدروس المختار والحماش والتعليقات هذا أحدهما أحد هذه الشروح على الدروس المختار سفن بن عبد الرزاق من هذا ابن عبد الرزاق وهو من مشهورين يعني ابن عبد الرزاق رحمه الله تعالى اللي هو عبد الرحمن بن إبراهيم عبد الرحمن ابن إبراهيم ابن أحمد المشهور ابن عبد الرزاق ولد سنه 1075 وتوفى رحمه الله تعالى سنه 1138 وكتابه اسمه مفاتيح الأشرار ولوائح الأفكار شرفه على در المدرسه بمفاتيح الأشرار ولوائح الأفكار في شرح الدر المختار وبعضهم يسميه بسلك النظار أيضا له إشم آخر الكتاب غير مفاكيه الأسرار ولوائح الأفكار في شرح الدر المختار له إشم آخر يسميه بعضهم بسلك النظار قال إذن وذكر العلامة ابن عبد الرزاق في شرحه على الدر المختار أن المشهور عند الجمهور أن الأصح آتدوا من الصحيح وما ذكره يعني العلامة ابن عبد الرزاق رحمه الله تعالى انه مواسط لما في الفتاوى الخيرية ومخالف لما شرح فيه به في شرح المنيا وشرح البياري والدر, والدر المهتر واضح وذكر علامة ابن عبد الرزاق في شرح على الدر المهتر ان المسؤول عند الجمهور ان الاصح اكد بنا الصحيح وفي شرح البياري قال في الطراج المداهب عن حاسية البلدوي قوله هو الصحيح يقتضي ان يكون غيره غير صحيح ولفت الأصح يقتضي أن يكون غيره صحيحا أقول من القائل هنا عندما قال أقول يعني أظلمي هنا عائل للعلام البيضي رحمه الله تعالى أقول ينبغي أن يقيد ذلك بالغالب نعم ينبغي أن يقيد ذلك بالغالب لأن وجد مقابل الأصح رأيتم هذا أيضا يعني اعتراض الذي أوردناه عن الإمام بن عبد رحمه الله تعالى قال ينبغي أن يقيد ذلك بالغالب لأن وجد مقابل الأشح الرواية الشاذة، كما في شرح المجمع هذا المثال دازل تكرهون أنه وجد في مقابل الأشح بعض الروايات الشاذة، كما في شرح المجمع وهناك عدة شروح يعني على مجمع منها للعين وكذلك لبن ملك رحمه الله كلها محجوط يعني لم يقوم منها شيء قال وفي الدر المختار بعد نقله خاص المامر ثم رأيت في رسالة أداب المختين إذا دُيِّلت رواية في كتاب معتمد بالأصح طبعاً قوله هنا في رسالة أداب المختين يعني هذا في المشكلة عندي لكن ما ذكره بن في اللهم صل على سيدنا محمد او ما ذكره في درر المختار في درر المختار أداب المختيل إيش أداب المختين ماذا وفي رسالة أداب المختيل إذا دُيِّلت رواية في كتاب معتمد بالأصح أو بالأول أو الأرثق ونقيها فلاه أن يكتبها أو المخالفتها أيضا أي نشأ. هذا يعني حافل هذه المسائل. هذه العبارة تشمل على مسائل ثلاثة. في قوله في سند أدب موثق وفي رواية في كتاب معتمد بالأصح. يعني تشمل على ثلاث مسائل. الأولى. الأولى هذه المسائل إذا كانت صفة رواية كي بالصيغة أبعد التقدير فهو يفي صحة الرواية الأخرى. وإن شكت عن تصريح لأن هذا اللفظ لا يقتضي الحصر فالمفتي بالخيار وقتها لأن القول الآخر صحيح أيضا إلا أن الأول الأخذ بما صحه بصيغة التقبيل لماذا؟ لزيادة صحة الثانية التي تفتمر عليها هذه العبارة أن التصريح بصيغة تقتضي قصر الصحة فلا يجوز المفتي الإهتاء بمقابلها بالاتفاق لأنه ضعيف ومرجح يعني مقابل يعني بصيغة تقتضي قصر الصحة مثل الصحيح لا يجوز الإفتاء بما يقابلها هذا بالاتفاق لماذا؟ لأن ما يقابله يكون ضعيف ومرجوح والإفتاء بالمرجوح ذكرنا أنه جهل وهوى وخرق للإجماع كما ذكرناه في بداية سرحنا لعقود رسل المفتي والمسألة الثالثة إذا وقع تصحيحه كل من الروايتين إن صحعتنا روايتان وكان الإمامان المصححان في رتبة واحدة من حيث الدرجة العلمية وقتها يتخير المفتي يعني بقرن عندما نقول يتخير المفتي يعني ينظر بإختار الأقوى حجة والأليق بحال أهل زمانه والأصلح لذين عامة الناس ودنياهم يعني هذه العبارة تحتمل وتحتمل على هذه الفوائد الثلاث وقوله يعني عندما قال إذا ديلك يعني أي جعل في ديلي يعني في آخرها ويعني هذه العبارة يعني المتبادر منها التذيير بالتصفير ما يقع لغواية واحدة دون مخالفتها واضح فلا يقصد به هنا يعني ما يتعرف من التصريح لكن التصريح بصيغة أفعال التقديم يعني يفيد أن غواية المخالفة صحيحة أيضا فله الإفتاء وقتها يعني بأيه نشاء وإن كان الأولى تقديم الأول كما ذكرنا لزيادة الشحة فيها وشقوته عنها يعني لظهوره اما اذا كان تقصير بصيغة تقطب قصص الشخ على تلك الرواية لم يعدو الإفتاء بمخالفها لما في لهم يعني الإفتاء بالمرجور وهو جهل وآخر للجماع كما فصلناه في وداية شرح واضح طيب قال وفي رسالة اداب المحكين وقلنا على الرسالة اداب المحكين كما ذكروا في الدور المحتاط لذي لك فيواية باتكاب المعتمد بالاشرح او الاولى او الاربق ونحنها فلا هو الملكية بها او بمخالفتها ايا اي اي, أي, أي إذا دُيِّرَ بالصحيح أو المأخوذ به أو به يُفْتَ أو على الفتوى لم يُفْتَ بمخالفها إلا إذا كانت الإذاعة. إلا إذا كانت الإذاعة هذا استثناء منقطع لأنه مفروض في وجد فيه التصحيح من كلا الطرفين والمستثنى منه فيما إذا لم يبين المخالف بشيء كما ذكرنا ومر معاً. إذن قال إلا إذا كانت الإذاعة قلنا هذا استثناء منقطع. مثلا هو الصحيح وفي الكافي مخالفته هو الصحيح فيخير ويختار الاقوى عنده والاليق يختار الاقوى اي الذي كان اهلا للنظر يعني ليس اي انسان له ان يتخير الذي يختار الذي يعني هو اهل للنظر في الدليل واضح عنده والاليق الاليق اي للزماني والاصلح يعني ما يراه مناسبا في تلك الواقعه هل يختار الاقوى عنده والاليق والارصح انتهى فليحفظ هذا قوله العقيد قال قلت وحاصل هذا غير واضح ما هو غير الواضح آخر الكلام احنا قلنا حاصل عبارة ابن عبد الرحمة الله تعالى تشكمل على ثلاث مسائل ايس كذلك انا ذكرت وفصلتها وابحث هذه ثلاث مسائل انه اذا كان التصريح في افضل التصريح انه اذا قال انه الاصح أول شيء. إن أبي قال رحمه الله تعالى قال وفي الدر المثاب بعد نفيه حاش المامات ثم رأيت في رسائل أداب المفت إذا دُيرت رواية في كتاب معتمد بالأصح أو الأولى. قال هذا هو الأصح أو هذا هو الأولى أو الأرق. ونحيها قال فله أن يفتيا بها أو بمخالفتها أيضا أيا شاء. فقلنا هذه الفائدة الأولى في العبارة. إن إذا وردت أفعل أفعل بصيغة افعال التفليل فكيف صحة رواية الاخرى بالتالي يتخير له ان يتخير اهلا للتفليل واضح واذا بيلت بالصحيح او المأخوذ به او به يفتع او عالج الفتوى لم يفتع بمخالفها لان مقابل الصحيح في هذه الحالة يكون ايه؟ الفاسد قال الا اذا كان في الهداية وقلنا الا اذا كان في الهداية هذا الشفاء واضح؟ لأنه قلت أنا قلت لأنه مفروض في ما وجد فيه التفصح من كلا الطرفين يعني لهذا لا ينطلق على ما عندما يذكرها يذكر يعني روايتين صحيحتين واضح ليس أن أحد المصحيحها والأخرى باشة واضح إلا إذا كان في البداية مثلا هو الشحيح وفي الكافي واضح يعني هذا يقوله وهو الشحيح في البداية لا يخل أن مقابله باش وضع الاشتناء المنفطة هنا نعم بارك الله فيه يعني ما يشير عليه البغداد وضحك يا شيخ قال وفي الكافي لمخالفه وهو الصهير ليخير فيختار الأقوى قلت اختيار الأقوى على إن كان أهلا من أهل النظر في الدليل ونص العلماء يعني على أن هذا هو الأقوى فقال فيختار الأقوى عنده والأليق الأليق أي لأهل جمانه والأصلح أي بما يراه مناسبا في تلك الواقعة وكذلك الأصباح فليحفظ قال قلت وحاصل هذا كله يعني من عبد يعني, يعني بدأ بمطلب جديد يعني حاصل أو ضابط التصريح سبع أمور يعني الآن يبدأ بضوار هذه التصريح وضوار التصريح سبع كما ذكر قال أولاها قلت وحاصل هذا كله أنه إذا صفح كل من الروايتين بلفظ واحد كأن ذكر في كل واحدة منهما هو الصحيح ان هناك رواية مثلا. قال هي هذه صحيحة وهذه الشيء أو قال وهو الاسرحة أو في رواية ثقال وهو الاسرحة و به يفتى في هذه الحالة يعني اذا كانت الفاظ التصريفة الشابية في دوايتي يتخير المفتي ايهما شاء ناضح؟ هذا بالنسبة للضابط اول من دوابط التصريف الثاني قال واذا اختلف اللفظ فان كان احدهما لفظ الفتوى فهو اولى لانه لا يفتى الا بما هو صحيح وليس كل صحيح يفتى به لأن الصحيح بنفسه قد لا يفتى به لكون غيره أوفق لتغير الزمان والضرورة ونحو ذلك فما فيه لفظ الفتوى يتضمن شيئين أحدهم الإذن بالفتوى به والآخر صحة لأن الإفتاء به صحيح له بصرع ما في لفظ الصحيح أو الأصحي مثلا الثالثة وقاعدة الثالثة وإن كان لفظ الفتوى في كل منهما فإن كان أحدهما يفيد الحشر مثل يفتع او عليه الفتوى فهو الأول يعني ان ما ذكرهم يفيد الحصر يكون هو اولى من غيره ومش له بل لفظ عليه عمل الامة لانه يفيد الاجماع يعني هذه ايضا لفظ تفيد الحصر مثل اولى او عليه عمل الامة لان هذا اللفظ يفيد الاجماع القاعدة الرابعة قال أن لم يكن لفظ الفتوى في واحد منهما ان كان احدهما بلفظ الاشح والآخر بلفظ الصحيح بعد الفلاس السابق أي فلاس الذي ذكرناه وفصلناه واضح يعني حاصل الفلاس السابق ما هو يعني عند بعضهم الأصح أقوى من الصحيح كما ذكرنا قال لأن اسم التفويض أنه اسم التفويض فيكون أصح أقوى من الصحيح والآخر من قال الأصحح هو أقوى من الأصح لان الصحيح مقابله الخطأ والأصحح مقابله الصحيح وما كان مقابله خطأ أكذ من ما كان مقابله صحيحًا والراجح هو القول الأول لأن صغة اسم التفضيل يفيد زيادة المادة واضح؟ أما قولهم الصحيح مقابل في الخطأ ذكرت أنا وذينت يعني أن هذا ليس على إطلاقه واضح؟ وكذلك عند قولهم الأصحح مقابل الصحيح قلنا هذا ليس أيضا على إطلاقه فقط يوجد في المقابل الصحيح وهي مقابل أصحح رواية ضعيفة فهذا يعني الحكم أغلبي وليس كلي واضح؟ وذكرنا يعني وحصلنا ما يذكره أيضاً علم الحديث بقوله هذا الصحيحين كتاب لا يقتضي أن هذا حديث صحيحاً. موضح الأمر قال فعلى الثلاث الشاب. لكن هذا يعني قال ولكن هذا فيما إذا كانت تصحيحان في الكتاب. قوله لكن هذا يعني تعين ل الاختلاف. يعني أن هذا الاختلاف مشروط بشرطين إذا كانت تصحيحان من إمامين وكانت تصيح بين الأقوال. أما إذا كان من إمام واحد. أو كانت الترجيح بين تصيحات الأقوال فلفظ الأصح راجح بالاتفاق واضح وعيد هذه يعني هذه منهن بقوله لكن هذا هو يريد أن يعين يعني محل الخلاف هذا الفلاه مشروط بشرطين إذا كانت تصيحان من إمامين وكانت تصيحه بين الأقوال أما إذا كان من إمام واحد أو كانت ترجيحه بين تصيحات الأقوال فلفظ الأصح راجح بالاتفاق إذا قال لكن هذا فيما إذا كانت تصريحان في كتابين أما لو كانا في كتاب واحد من إمام واحد فلا يتأتى الخلافة في تقديم أصحي على الصحيح لأن إسعار الصحيح لأن مقابله فاسد لا يتأتى فيه بعد التصريح بأن مقابله أصحي إلا إذا كانت المسألة في قوم الثالث يكون هو الفاسد واضح يعني عندما قال إذا كان صحيحاً في كتابين أما إذا كان يعني, يعني أنهم اتفقوا على تقديم الأصح على الصحيح في صورتين يقدم لفظ الأصح على الصحيح في صورتين الأولى إذا كان قائل كلا اللفظين واحد يعني إذا ورد, ورد في كتاب واحد بإمام واحد قول صحيح وأصح يقدم الأصح هذه الصورة الأول والثانية إذا استعمل لفظ الأصح لترجيحه ترسيح على ترسيح آخر واضح؟ فالأصح أيضا في هذه الحالة راجح على الصحيح يعني هاتان الصورتان التي يقدم فيهما الأصح على الصحيح أعيد من الأولى إذا كان قائل كلا اللفظين واحد ده الثاني ز Six Mel postpone الأصح على تصريف آخر فإنها الأصح راجح على الصحيح هاتين سورتان التي يقدم فيهما الأصح على الصحيح ثم قال إن هذا التصريح الثاني أصح من الأول مثلا فإنه لا شك أن مراده ترجيح ما عبر عنه بكونه أصح ويقع ذلك كثيرا في تصريح العلامة قاسم وقاعد الخامس قال وإن كان كل منهما بلفظ الأصح أو الصحيح فلا سبح في أنه يتخير بينهما إذا كان الإمامان المصححان, المصححان في رفبة واحدة إذا كان كل منهما بلفظ الأصح يعني ذكر إمامان يعني روايتين مختلفتين كل منهما قال هو الأفضر أو قال هو الصحيح وكان المصححا في ركبة واحدة فوقتها يتخير واضح؟ قال في أنه يتخير بينهما القاعد السادسة قال أما لو كان أحدهما أعلم فأنه يختار تصريحه أي أنه فححهم именно من الرواية ومن هو أعلم منه فححها رواية يأخذ برواية الأعلم إذا قال أما لو كان أحدهما أعلم يختار تصريحه كما لو كان أحدهما الثانية والآخر في البجاجية مثلا يعني كان رواية مصححة في فتاوى قاضي خان ورواية أخرى مصححة في الفتاوى البجاجية الإمام بن البجاج الكردوي وإن تصريح قاضي خان أقوى انظر ماذا علل قال فقد قال العلامة قاشم إن قاضي خان من أحق من يعتمد على تصريحه وذكرنا في بداية أيضا قولي بن عبدين أنه لا يقدم على تصريح قاضي خان, خان تصريحه لأنه قاضي خان فقيل له موضح القاعدة الأخيرة قال وكذا يتخيّر وكذا يتخيّر معطوف على ماذا يعني هذا معطوف على قاضي فلا شك في يتخير بينهما واضح قال وكذا يتخير إذا فرح إذا صبح التصريح إفادهما فقط بلفظ الأصح يعني هناك روايتين روايتان ولكن لم تصح إلا رواية واحدة بلفظ الأصح أو الأحبط أو الأولى أو الأربعة وسكت عن تصفح الأخرى وإن هذا اللقض فيه صحة الأخرى ولكن الأولى الأخرى بما صبح بأنه الأصح يعني إذا كانت هناك روايتان وصحة إحداهما مفيد أن الرواية الأخرى صحيحة ولكن الأخرى بما صبح بتصعه مما سكت عن تصح لذا قال لكن الأولى الأخرى بما صبح بأنها الأصح لدينا وكذا لو صرح في إحداهما بالأصح وفي الأخرى الصحيح فإن الأولى الأخذ بالأصح وضحت هذه القواعد يعني السبعة في اللي هي حاصل ضابط التصحيح يعني هذه الامور السبعة وان التصحيح قولين ورد تختر لما شئت فكل معتمد الآن بدأ بمطلب جديد وهو مطلب في قواعد التربيح عند تعارض التصحيح الآن هذه القواعد التي سنت إليها ان شاء الله في المطل القادمة يعني تكون عند تعارض التصريف وهي قواعد عشرة يعني إذا أشوى هناك تعارض الترجيح هناك قواعد عشرة إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله عالك نبدأ لها بهذا المطلب لقواعد الترجيح عند تعارض التصريف وهي عشرة قواعد إن شاء الله نقص القول فيها ونكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين أشاء الله تعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا وحسناتكم وأن يجعل الله تعالى حدة لنا يوم نلقاه لا حدة علينا إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام تامين على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم